نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو واليتامى والمساكين, والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضيعا فانخافوا عليهم فليتفض الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى فالمؤمن 121-إنما يأكلون في بطونهم نارا, نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين 123-فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ذلثا ما ترث وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامهه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد بها